يوم عسير على الكافرين غير يسير درني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إن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 وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْيَسْتَيْقِنَ الذين, الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا يزداد الذين آمنوا إيمانهم ولا يرتى بل الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون والمؤمنون ويقول الذين في قلوبهم ما رضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا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 من المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن قعمة المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أثنا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة ثرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الأجل ألا إنه تذكر فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة